إني أحب محمد والله خير شهد يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمد والله خير شهد يا صل على المدى فاخذ الخفية وما باد روحي له مني الفداء فاخذ الخفية وما باد مني وكنوا شافعين لكي يشارد أحمد إني روحي وحبه الله قريب صل على المدى روحى له من الفداء فاخذ الخفية وما باد روحى له من الفداء فاخذ الخفية وما باد شافعين لكي أشاهد أحمد فيه حكر أحمد والطاق وحسرته قد انقضى عمري وصار مبددا فتعططوا وتوسطوا لي واضغبوا لي موعدا إني أحب حمدا واضربوني موعيدا او مهدوا قدري لديه وفوقه لي شاهدا وعليه يكتب بالقلوب وقد ديموا منكم يادا تتام محب مات عشقا بعدما قد كبت اني حافظ محمد والطار بعدما قد كبدا اني محب محمد الله خير مالي يا رب طل على المدى أعلم عليه مبادة هذا محب مات عشقا بعدما قد كبدا واذ قال عند الموت اذني من يحب محمدا واذ قال عند الموت إني من يحب محمد. الجنان وقال حسبي احمدا بعد ما قد كاباد قد قال عند الموت إني من يحب محمد دنياه باع مع الجنان وقال حسبي أحمد يحب محمد والله خير قال عند الموت إني من يحب محمد بني أكباعة مع الجنان وقال حسبي أحمد هو جنتي وعلي منه النور يقطر كالنادة من مات عشقا الحبيب يصير عبدا سيدا محمد <تصفيق> هو الجنة وعلي من بنور يقطر عبدا من ما تعشقا للحبيب عبدا من ما من ما يصير عبدا سيدا ما الجوار لمن أحبه وصار منهم أيادا صلوا عليني وسلموا والله خير شهدا الله خير شهدا الله خير شهدا ربي بخد الخفيه وما بدا روحي له مني الفداء بخد الخفيه وما بدا روحي له مني الفداء وما بدا مني والكون شاب عينالي للي احمد مني وكونه لكي أشارد أحمده لكي اشاهد أحمده طغي يا طغي يا مادة يا عمدان سيدنا الحسين يا ابو علي يا عمدان شوق إليه يذيب صخرا لا حديدا كالمدا شوقي إليك إلى النبي شوقي إليك يذيب صخر لحديث كلمة وحسرته قد انقضى عمري وصار مبتدأ فتعطوا وتوسطوا لي وضربوا لي نعيم فاطافه واتى وصى تولي وضربولي ماوى اذى فاطافه واتى وصى تولي وضربولي ماوى اذى او مهدوا قبري يا هذا محب ما تعش بعد ما قد تبادى قد يا ماذا تد يا ماذا ست الكريمة قد يا يا قبري لديني وفوقبوا لي شاقدان وعليه يكتبوا بالقلوب وقدموا منكم يا هذا محب ماذا عشق بعد ما قد كابا قد قال عند الموت إني من يحب محمدان قال عند الموت اني من يحب محمدان دنيا غباعه معلنانني وقال حسبي اعم ماذا وقال حسبي وقال حسبي يا احمد اه يا مدد اه يا مدد يا مدد ستي نفيسه صاحبتي الفرح يا مدد هذا محب مات عشقا بعد ما قد دنياه باع مع الجنان وقال حسبي احمد ماذا دنيا مع الجنان وقال حسبي, أحمدا. هو, مع الجنان وقال حسبي أحمدا. هو جنتي وعلي منكم من ما تعشق للحبيب يصير عبدا سيد من ما الحبيبي يصير عبد سيد أضي يا مادد أضي يا محدد يا, مادة مادة يا مادة عشقا في الحبيب يصير عبدا سينا نعم الجوار نعم الجوار نعم الجوار, نعم الجوار. نعم الجوار. من أحب وصار منكم أياذ؟ صلوا عليه وسلمو، والله خير كان ذا. صلوا عليه وسلمو، والله خير كان. على المدى أبدا علي